حتى موظل من ليالي، واسمك الرك بالماالي. حتى موظل من ليالي، واسمك الرك بالماالي. وبدون كل الغوالي وارفع دينا محمد وعبدوا كل الغوالي وارفع دينا محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتي موتوا البليالي والسيكور رفب المعالي وابدولوا كل الغوالي وارفعوا تين محمد صلى الله على واسمكوا رب المعاني وابدلوا كل الغوالي وارفعوا فينا محمد وابدلوا كل الغوالي وارفعوا Dengan zat tuh bersih tuh, atau hal lain tuh khidup tuh. In Terima kasih. antum nurul hidayah antum mulil haq rooy antum nurul hidayah antum mulil